يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي من حكيم والتابع ما يوحى إليك من ربك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 وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأَزْوَاجُهُمْ مَهَاتُهُمْ وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا, إلا أَن تَفْعَلُ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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوب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 وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم بِهِمَّ مَا وَعدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقول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 لَا أَتَوَّهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا مِنْ قَبْلُ لَا يَوَنُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا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 ولا يجدون له من دون الله وليوم ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هللما إلينا ولا ي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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ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 بي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنت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 وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ وَجُنَّبْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت البيت ويطهركم تطهيرا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 al-Muslimina wa al-Muslimatin wa al-Muaminina wa al-Muaminat wa al Wa'al-mu-tasaddiqin wa'al-mu-tasaddiqat saa imin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 Watuhfi fina fsikam Allahum obedi wa tahshan wa tahshan na saw Allahu akapu an taqsha Phalam Zaidum minha wah za janakaha.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 رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا. وسبحوه بكره وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات الى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. يا كشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذهم ودع أذهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ثم طلقتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ أُجُورَهُنْ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 وَنَرَأَتْ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَرَى أَعْيُنَهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُنَّ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 إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا أن تنكحوا أزواجه من بَعْدِهِ أَبَدًا إن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 لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ يجاورونك فيها إلا طليلا ملعونين ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتل سنت الله في الذين خلو من قبل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 يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَطُوبُونَا يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وأطعنا Rabba rāāna fādālūna s-sabīlā Rabba nā ātihim dhi'afaini minālāzāb Rabba nā ātihim dhi'afaini minālāzāb Wal'an kbiraan. Ya ayyuhaladzien ámanu, la tukunu kaaladzien ádau muusaa fabarroaahullahu Allah fabarroaahullahu min maa kallu wakana inda Ya قُلِ ٱهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱعْبُدُوهُ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 İnnehu كَانَ وَلُ مَن jehula, liyugthba Allahu almunafitina wa almunafiqat wa almušrikina wa almušrikat, wiyatub Allahu ala almuʾminīn, wiyatub كان الله غفورا رحيما الله